هل الأفضل للمراه أن تصلي التراويح في المسجد أو في البيت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم فبين النبي صلى الله عليه وسلم أمرين الأمر الأول إذا أرادت المرأة أن تذهب الى الصلاه لا يجوز منعها بشرط عن الاحتشام والستر والحجاب الأمر الثاني الأفضل لها أن تصلي في البيت فنقولك حكم عام المرأة الأفضل لها أن تصلي في البيت التراويح والقيام لكن كثير من النساء تقول أنا ما أشعر بالخشوع وبرمضان إلا إذا ذهبت إلى المسجد أجلس مع الناس وأسمع قراءة الإمام وأسمع الدعاء وأؤمن وأقرأ القرآن أنشط في الطاعة نقول في هذه الحال إذا إلى المسجد لكن كحكم عام وبيوتهن خير لهم تصلي في المسجد في البيت فإذا أحبت الذهاب المسجد تذهب الخطأ اللي يقع عند بعض النساء أن تأتي بجيش من الأطفال إلى المسجد وهذا لا يتوسع تزعج الناس خصوصا إذا كان أطفالها مزعجين نعم إذا كان طفل أو طفلين وهذه إلا بس لكن تأتي بإزعاج فهذه قد يقال بأنها آثمة لأنها آذت المصليات وازعجتهم فإما تاتي لوحدها او مع بناتها المتصفات بشيء من الهدوء